إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتغلى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا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 116. ومن شهاداتهم قائمون 117. والذين هم على صلاتهم يحافظون 118. أولئك في جنات مكرمون 119. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي أطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون